بسم الله الرحمن الرحيم الف لا آمنا تلك ايات الكتاب المبين ان انزلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون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 أقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قال يقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب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 ثنا نستبق وتركنا يوسف عندما تا عنا الذئب وما انت بي لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصدر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجا سَيَأْرَتُ فَأَرْسَلُ وَأَرْدَهُمْ فَأَدَلَّ دَلْ وَهُوَ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَوَّهُ بِضَاعٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ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 وأشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال مع ذو الظالمون ولو قد همت به وهم بها لولا امر واابها نرب كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد باهلك سوء إلا ان يسجن أو عذاب أليم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 فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن, إن كيدكن عظيم وسوف اعترف ذنبا هذا واستغفر لذنبك واستغفر كنت من الخاطئين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 تَتكلوا واحده منهن نسكينا واتت كل واحده منهن نسكينا وقالت اخرج عليهم فلم لَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُم وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَالِكُنَا الَّذِينَ تُنُنَّ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُهُ عن نفسه فاستعصى ولا لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه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 بعد ما أرأوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إن أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 آخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم مَا ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سَمِيتُمُهَا أَمْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج مذكرني عند ربك فأساء الشيطان ذكر رب فلبث في السجن بالضالين وقال الملك إني أرى سبع قرات سمان يأكلهن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 قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد امه أنا أنبيكم بتأويله فأرسلون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 قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في ثنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه رسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوات التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما العزيز الآن حصحص حص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخل بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين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 نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قالتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإن فاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى يَئِسُوا فَأَصْلِ الْمَعْنَى أَخَانًا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَخِيهِمْ مِنْ قبل فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الله ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخوانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تبتون موفقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موفقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلون وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أنرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من إلا حاجة في قضاها وإنه علم لما علمناه ولكن يجب ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان تكون افضل من اجل ان اخوك فَلَا تبت اسم بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهزهم جعل الاستقاهه في رحل اخيف ما امن مؤذن ان ايتها العير إنكم سوء على الملك ولمن جاء في رحله فهو جزاء كذلك نجز الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كبنا ليوسف في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل سَوَا هَ يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ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 موثقا من الله ومن قبل ما فرقتم في يوسف فلن أدرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين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 قالوا تَالَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِ إلَى اللَّهِ ان يذهبوا فتحسسوا لي يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم ليوسف وَأَخِيهِ إِذْ أنتم جاهلون قالوا أئنك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 قميصي هذا فالقوه على وجه ابي يات بصيرا واتوني باهلكم اجمعين ولما فصلت العير قال ابوهم اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون قالوا تالله إن كَل فِي ظَلاَمِكَ الْقَدِيمِ فَلَمَّا أَنجَا الْبَشِيرُ الْقَامَ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قَالُوا يَا بَنِي اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّ خاطئين. قال سوف قَالَ لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله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 البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتين إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من أويل الأحاديث، فأطير السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلماً وألحقني بالصالحين، ذلك من أباء الغيب نوح إليه. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات الأرض يمرون عليها وهم عنها معرقون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أَفَأَمِنُوا أَن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 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء, فنجي من نشاء ولا